الحمد لله بالعمل والشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين أشهد أن لا محمد ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد قد انتهينا في الباب الأول من كتاب حرمة أهل العلم إلى قول المصنف حفظه الله تعالى الفصل الخابط ما يجب على من حضر مجلس غيبة من حق المسلم على أسيه المسلم أن ينصره إذا ظلم وأن يذب عن عرضه إذا خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الحساب. النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه المؤمن مرآة المؤمن يعني كأنه يرى فيه نفسه ويجتهد في مصحه وهكذا ينبغي أن تكون الحقوق المتبادلة بين المؤمنين للأخوة أو لمكان الأخوة التي قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخو يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه يعني يبالغ في النصح له بأن يكف عليه ضيعته يعني يكفيه ما يكون من أمر دنياه ويحوطه من ورائه يعني يدفع عنه ويزود عنه ويذب عن عرضه فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق أراه قال يعني أظنه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم من حمى مؤمنا من منافق وهذه من وظائف المؤمنين أن يدفع بعضهم عن بعض وأن يشهد بعضهم لبعض بحق وأن ينصر بعضهم بعضا لا أن يذكف ويترك أخاه مستباح العرض ونحو ذلك بحجة أنه ليس له مشاركة أو ليس له دعوة كما يقولون وعن أسلاء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار من زب عن عرض أخيه يعني من دفع عن عرض أخيه إذا سمعه يغتب كان حقا على الله أن يعتقه من النار وهذا حق أخذه الله على نفسه هذه كلها فضائل لمن انتدبه الدفاع عن اخوانه بان منع غيبتهم واجتهد ان يدفعها ما استطاع وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصر اخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والاخره نصره بالغيب يعني تكلم في غيبته بما يليق به وبما يحسن به اليه ويدفع عنه موارد الغيبة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخزر امرا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الا خزله الله في موطن يحب نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته هذه جملة من النصوص معناها واحد أن يكون الرجل إيجابيا في نصرة إخوانه خصوصا فيما يتهاون الناس فيه عادة من ذكرهم والإساءة إليهم إذا كانوا غائبين فمن حضر مجلسا من هذه المجال وجب عليه أن يقوم بما يحب أن يقوم به إخوانه معه في غيابه فأنت تصح إذا قيل لك يعني بعض الكلام عليك في غيابك فاندفع فلان ودافع عنه فقال هو ليس كذلك وهو يعني رجل صالح إن شاء الله وهو لم يفعل هذه المنكرات التي تحكى أو ليس يعني كما يرتاء به الظلم تفرح فمثل هذا تفعله مع إخوانك كما في هذا الحديث الأخير ما من امرئ يقذل امرأا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته إذا استبيح عرضه فتقلب عليه وسكت كأنك خزلتهم لأنه إذا عرف يقولك أنت كنت حضرا وسكت تسمع كلاما عنه وتسكت هذا نوع من الخزلان إلا خذله الله في موطن يحب نصرته يعني الجزاء من جنس العمل وبالعكس ما من امرئين ينصر مسلما في موضع ينشقف فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله وهذا ما التزمه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه في حق اخوانها هذه النصوص كان لها تطبيق عملي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس المقصود ذكر هذه النصوص وحفظها دون العمل به فقد سمع عمرو بن ياسر رجلا ينال من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقال له أسكت مقبوحا منبوحا فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي رواية أغرب يعني يطرده أغرب مقبوحا يعني أخرج حالة كونك مقبوحا يعني في أقبح ما يكون أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يعدل عمر رضي الله عنه ان يذكر في مقابل ما قاله هذا القائل من الزم لعائشه رضي الله عنها ان يذكر من محاسنها ومن مكانها من النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك نصرة لها وزبا عن عرضها وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك يعني لما خرجت الغزوة ما فعل تعب بن مالك وكان تخلف كما هو معروف فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في أبفيه أي جانبيه يعني يقول حبسه برداه يعني أعجبه ثيابه وكأنه ركن إلى الدنيا وإلى أسبابها أشك أن هذه غيبة فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير فسكت رسول الله صلحة. أي سكت مقرا لإنكار معاذ على من فعل غيبة أو تلبس به وتشريعا لمثله بالرد على المغتاب يعني أعزبه ذلك النبي صلى الله عليه وأقر دفاع معاذ ولم يقل له أنت مالك يعني لماذا سخنت ولماذا تتكلم كما يفعل بعض الناس فإذا قال لك أحد مالك ولماذا سخنت ولماذا يعني اسخن أكثر يقول له لماذا لأن هذا عرض مستث ويجب أن أذب عن عرضه ويجب أن لا يغتاب في المجلس ولا يجوز ضيبته وفي حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وَإِنَّ الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هنا لما لم يقم احد يذب عن عرض هذا المسلم تولى النبي صلوه الله بنفسه يذب عن عرضه ونهى هذا القائف وقال له لا تقل ذلك ثم ذكر من دلاله الثناء على هذا الرجل انه يحب الله أو يريد أو يقول لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وكان بين سعد وخالد رضي الله عنهما كلام كلام يعني ما يكون بين الأصحاب من بعض الخلاف وعدم التوافق ونحو ذلك وقع مثل هذا أحيانا بين بعض الصحاب لكن لم يمنع هذا من الانضباط بضوابط الشعر كان بين سعد وخالد كلام يعني خلاف وعدم توافق ومواقف يعني تجعل بعض النفور بينهما فذهب رجل يقع في خالد رضي الله عنه عند سعد ظاهر من هذا أن الرجل إذا قع في خالد عند سعد وبين خالد وسعد ما صنع الحداد كما يقولون فعلى طريقتنا يسكت على الأقل ولم يرضى بهذا ويفرح يسكت فقال مه يعني قال سعد مه مه يعني اكفر انما بيننا لم يبلغ ديننا يعني انتبه فبيننا من جفاء ومن مواقف لم يبلغ ديننا يعني لم يبلغ ان يؤثر في ديانتنا بان يسمع بعضنا عن بعض غيبه ويقرها اذا هذا او لم يبلغ ديننا بمعنى اني لا اتهم في دينه وان كان بيننا عدم بعض الخلاف أو عدم التوافق او نحو ذات هذا غايه الانضباط ولعلك لو قست مثل هذا على نفسك وجدت نفسك يعني على على غير ذلك بل ربما يعني يعجبك ان يذكر يعني بعض اخوانك ممن لا توافقهم او لا تشعر بالتوافق معهم بل ربما شاركت في هذا بل ربما كنت انت المبتدئ بتثفيه او تجهيلي او المستفيد من تنقيصه وغيبته هذا كله مما يحذر عن ابن عون قال كانوا إذا ذكروا عند محمد أو إذا ذكروا عند محمد أي ابن سيرين رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم وأنت لا تعدم ذلك لا تعدم في رجل شيئا من الخير فإنه ليس أحضن شرا محضر مهما كان فيه فمقتضى الأخوة على الأقل إن كنت تسعى في مصلحة نفسك حتى لا تشارك في غيبك فذكر الخير ودع هذا الشر الذي يقولون تسلم من الغيب كأن يقول مثلا فلان يعني لسان طويل ويعني فيه كذا وكذا وكذا مما قد يكون فيه حقا فتقول لك إنه الحمد لله ملتزم لكنه والله يعني يعجبني فيه صدقه ولكن يعني يصلي معنا الفجر فتحاول أن تتكلف له شيئا من الإحتال حتى ترد غيبته هذا واجب قال النووي رحمه الله اعلم أنه ينبغي من سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها فإلا بينزجر بالكلام زجره بيده ترد الغيبة تقول هذا كلام غلط وهذا لا يجوز والرجل أفضل من هذا ويزجر قائلها يعني تقول له الله وقد يكون القائل يعني كبيرا أو تحتشم منه فالزجر على حسب الحال مقصود الحال فلو كان كبيرا يعني قلت له يعني ليس لنا يعني دخل في هذا أو دع هذا رحمك الله أو نحو ذلك من الكلام اللطيف المهم أنك تنبهه فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده بيده يعني كيف قانوني لا اي شيء يعني تكفه ولو ببعض ليس المفروض تضربه يعني لا يعني تنبهه يعني تفحى. يعني تستفيقه. تطلب افاقته لانه هيروح في داهيه وياخذه معك طب وانا ذنبي تاخذني معك كما ساءت في بعض الاساء صار لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس تطلع تجري كما ذكرنا بالأمس أو في المرة الماضية تفادق المجلس سريعا وإذا وجدت ترددا اجري إلا تستطيعا يعني تفارقه بهدوء فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر لأن الحقوق لما عظمت كلما كان رد الفعل أكثر إذا كان هذا لبعض أهل العلم أو بعض أهل الفضل أو بعض من له حق عليه كان الواجب عليك أن تنتصر له يعني مضاعفا الواجب يكون مضاعفا لا تنتصر بالباطل لكن تنتصر بالحق وتجتهد أكثر مما لو كان هذا مع رجل أقل حرمة وأقل حقا ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دعي إلى طعام فلما جلت قالوا إن فلانا لم يجد ماشي الحال حد هنا مقبوش فقال رجل منهم إن فلانا رجل ثقيل هو في نفسه كده ما بيتحركش كما يعني نفعل هذا كثير فقال إبراهيم إنما فعل هذا ببطني حين شهدت طعاما اغتبت فيه مسلما هو لم يغتب لكن لما شارك عد نفسه مغتر فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام والأثر تقدم معنا قبل خرج لم يأكل ثلاثة أيام عقوبة عاقب نفسه في كلمة قالها غيوف في مجلس جلس فكيف يعني بأحوالنا ونحن ربما كنا نقوم بدور البطولة في الغيبة نحن ال... الذين نتكلم ونذكر وربما يعني بدلاً من رد الغيبة يتعاون الناس بعضهم مع بعض على الاسم والعدوان فيزيد إن فلانا رجل ثقيل يقول هو ثقيل بس هو ثقيل بعقل ده انت لو تعرف ويحكي بعض يعني الشواهد والادله على ثقله وربما انتظم المجلس هكذا في معصيه الله ولا حول ولا قوه الا بالله وتقول ملتزم فرق بين القول وبين الفعل نحن الى قليل من الفعل احوج منا الى كثير من القول إن غيبة المسلم ظلم وتعد لحدود الله عز وجل وقد قال تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومحاصرة لهؤلاء الظالمين نهت الشريعة عن الركون إليه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم الله فكأن جلوسك مع المغتاب أو في مجلس غيبة نوع من الركون إلى الذين ظلموا وعن معاشرتهم ومساكنتهم والقعود معهم يعني نهت الشريعة عن عشرة هؤلاء ومساكنتهم والقعود معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يعني وأنت غير منتبه قد يتسع لهم أول ما تذكر وتنتبه لا تقعد وإنما قم وأنكر واحذر من مصاحبة هؤلاء قال الإمام مالك رحمه الله إذا حضرت أمرا ليس بطاعة لله ولا تقدر أن تنهى عنه فتنحى عنهم وتركهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شاهده أو سمعه إذا حضرت أمرا ليس بطاعة ولا تقدر أن تنهى يعني إذا كان في معصية كالغيبة ونحوها فتنح عنهم يعني وقوم واتركهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأنت تستحضر هذا المعنى لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شاهده أو سمعه وذلك أن بعض الناس إذا جلس في مجلس فيه بعض غيبة ونحه ذلك يستحي من الحاضرين أن ينكر بل يستحي حتى أن يقوم وإذن سيبقى مشاركا واو باقه في هذا الاسم مهادته استحياءه من الناس كيف اقوم ونحن في بيت الرجل انا لست صاحب البيت كيف اقوم واذا قمت سينكرون عليه وسينظرون الي نظره يعني فيها بعض الانتقاص وسيشيرون الي بانني هدمت المجلس وطنب كويس ان أنا هدمت المجلس هذا مجلس واجب ان يهدم فاحيانا كثيره هيبه الناس والحياء من الناس تمنع العبد من الحياء من الله وهذا امر ينبغي ان نتدرب عليه ولتكن هذه الفرصه فرصه اجتماعنا على هذا الكتاب المبارك ان شاء الله مجالا للمجاهده في هذه الابواب وهذا والله من انفع ما يكون فيما يتعلق بالديانه انفع من كثير من المقروءات والمحفوظات والمسموعات بلا عمل بل إنما نتعلم ونقرأ ونستقيم لأجل نيل خلاصه هذه المعاني التي إلى الآن لا نقدر عليها ولا حول ولا قوة إلى لعلنا إن شاء الله إذا صحت النوايا أن نوثق إلى بعض المجاهدات على هذا الطريق فتقل هذه الغيبة ونحوها تمهيدا لما سيراد إن شاء الله من المعاني بعد ذلك قال وغيبة المسلم من اللغو القبيح الذي يتنزه المؤمنون عن حضور مجالسه والانصات إليه قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما كراما يعني لا يشاركون يعني نفسه أكرم عليه من أن تشارك في غيبته.